عساك دوم تهني عساك دوم تذكرني عساني دوم في بالك عساك بس تفهمني غلا مجنن مجنني في قلبي دوم يتعبني, يتعبني عساني بس وافي وقف عساك, عساك, عساك, عساك بس تفهمني عساك بس تفهمني عساك بس ما تنسى قلوبا ودها ترسى بي ورك الجافي عسا عساك, عساك بس يا تفهمني, يا بس تفهمني بس عساك بس تفهمني, بس تفهمني أرجوك كافي ماضي يا كافي ارحمني وتذكر ماضيالي ايام عساها بس تشفعني وتحنن قلبك الجافي وتحنن ik